وَبَتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْلَهُ وَنِفْضُونٍ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين